بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا والكتاب المبين إ ن ا جعلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون و إ ن ه في أ م الكتاب لدينا لعلي حكيم أ ف ن ض ر ب عنكم الذكر صفحا إ ن كنتم قوما مسرفين وكم أ ر س ل ن ا من نبي في ا ل أ و ل ي ن وما ي أ ت ي ه م من نبي إ ل ا كانوا به يستهزئون ف أ ه ل ك ن ا أ ش د منهم بطشا ومضى مثل ا ل أ و ل ي ن ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم ا ل أ ر ض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر ف أ ن ش ر ن ا به ب ل د ة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها وجعل لكم من الفلك و ا ل أ ن ع ا م ما تركبون ل ت س ت و ا على ظهوره ثم تذكروا ن ع م ة ربكم إ ذ ا استويتموا عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له م ق ر م ي ن و إ ن ا الى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا ان ا ل إ ن س ا ن لكفور مبين أ م اتخذ مما يخلق بنات و أ ص ف ا ك م بالبنين و إ ذ ا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أ و م ن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين و ج ع ل ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم عند الرحمن إ ن ا ث ا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 بل قالوا إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه و إ ن ا على آ ث ا ر ه م مهتدون وكذلك ما أ ر س ل ن ا من قبلك في ق ر ي ة من نذير إ ل ا قال م ت ر ف ه ا إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا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 واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء و آ ب ا ء ه م حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و إ ن ا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم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 و ا ل آ خ ر ة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ إن ظلمتم انكم في العذاب مشتركون أ ف ا ن ت تسمع الصم أ و تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ف إ ن م ا نذهبن بك ف إ ن ا منهم منتقمون أ و نرينك الذي وعدناهم ف إ ن ا عليهم مقتدرون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 ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا إ ل ى فرعون وملئه فقال إ ن ي رسول رب العالمين فلما جاءهم ب آ ي ا ت ن ا إ ذ ا هم منها يضحكون وما نريهم من آ ي ة إ ل ا هي أ ك ب ر من أ خ ت ه ا و أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إ ن ن ا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إ ذ ا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أ ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتي افلا تبصرون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 فلما اسفوا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ل ل آ خ ر ي ن ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوه لك الا جدلا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 فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أ ل ي م هل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة ت أ ت ي ه م بوته وهم لا يشعرون ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون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 وقيله يا رب انها هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون